قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أرسل علينا مائدة من السماء أرسل علينا مائدة من السماء لتكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا و مَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ فَإِنِّي مُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتِ الْأَنبِيَاءُ يَا عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ أأَمَنْتَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَتَّقُونَ وَمِنْ اان تَقُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ آلِهَةً مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ تَقُلْهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ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 تَعَالَى كُلُّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن كَئَذِّبْهُمْ فَنُرْنُهُمْ عِبَادَكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 شيء قديم